أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 وََّذينَ التَّخَذوا مسْجددَ ظِرَارَو وَكُفْرَو وَتَفْريقًا بَيْنَ بِالمُؤمنِنينَ وَإرصَادَد لِمَن حََبَ اللهَّهَا وَرَسُ لَهُ مِنْ قبلَ وَلَا يَحْلِفٌ إن رَدنَ إِلحُسْنَ واللَّهُ يَشْهَدُ إهُ لَذِبون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 وَمَا كَانَ سْتِغْفَارُ إبَرَهِي مَ لِأَبِيهِ إِللاا عََّ وَعِدَةِ وَعَدَهائَّا فَلََّا تَبَيَّّنَ لَ أََّهُ عَدُول للِلهِ تَبَرَّأَ مِنْ إِ إبَرَهِ مَلَ أَوْوَهُ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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ ثَبَتَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْؤُونَ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 قَرُن وَإِذَا مَاءٌ انزَلَّت سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 اكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن ٱنذِرَ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن ٱنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَن لَّهُمْ قَدَمَ صدق عند ربهم.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 إن فِختتِلَ في فيِي الليْلِ وََّهَار وَمَا خَلََ اللهَّهُ في السماواتِ وَالْأَررض لَ آياتِ لِقَمَِ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ بُرْزَ مَسَّ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ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 قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر إذ كُ تُم في الفُلك وجرَينَ بهِ برح طبةَة وَثَح به جَ أَتهاح عاصِف جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا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 متَعَ الحَياتةِ الدُّنْيَا سَُّ إلينَ مَجِعكُمْ فَلُ نَبُِّكُْ بِمَاكُ تُمْ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 فدعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى ذار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَقَا شُرَكَأُهُمْ مَا كُلْ تُم إانَ تَعبُدُون فَكَسَابِ اللَّهِ شَهيدًا بَينَناَا وَبَينَكُمْ إِن كُ عَن عبَادَتِكُم لَغَافِلين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 كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم